فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاه بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ذنهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنيتهم من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا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 الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والوالمين أعد لهم عذابا أليما